119. وَلَيْلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دعوة ما جاءهم إِلَّا الا أن قالوا انا كنا ظالمين فلنسالن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق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 ما تشكرون؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكة ثم قلنا لملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 قال أخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منهم لام جهنم مَنْ منكم اجمعين ويا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 فالشجره بدت لهما ما وطفقا يخصفان عليهما من الجنة وناداهما ربهما ألم عن تلك لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ربنا ظلمنا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 الجنة يزع عنهما لباسهما يزع عنهما لباسهما ليروهما سوءاتهما وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 لهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم ان ياتي منكم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 ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا, وما كنا لنهددي لولا أن هدانا الله لقد جاء وصُرُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُدُو أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها أُورِثْتُمُوها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النار أن قد وَجَدْنَا مَا وعدنا رَبُّنَا حقا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا طَالُونَعَن فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَنَّ اللعنَةَ اللَّهِ عَلَى الضَّالِّينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ فِيهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاغراف رجال يعرفونه بسيماهم قالوا ما اغنى جمعكم ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 ايومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تاويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسل ربنا, قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا ميشفعا فهلنا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 لَتَسْحَبًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 أَيْنَ هُمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وأغرقنا, وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عاد أخاهم هودا قال يَا قَوْمِ اللَّهَ مَا لكم مِنْ إله غَيْرُهُ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 117. فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم الله ما لكم من إله غيره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 مَبَوَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 119. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعبنا إن من المرسلين 110. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.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 إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 119. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 110. عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 111. وإلى مذين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تكون بينة من ربكم فأوفوا الكين والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط يتعدون وتصدون عن سبيل الله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 سِلْتُ بِهِ قَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَأَلَمَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ لَا نُخْرِجُ نَكَ يَشْعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا وَلَأَوَلَمْ نَكُنْ كَارِهِينَ ۖ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنِ جَاءَ بَعْدَ إِذْنِ اللَّهُ مِنْهَا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 وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ لِمَلَأٍ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَأَنِ الْتَبَعْتُمْ شُعِيبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعِيبًا كَالَّذِينَ يَغْنُو فِيهَا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 إلا أخذنا أَخَذْنَا أخذنا أهلنا بالبأس بالبأس والضرا إلى ثم بدلنا مكان السئية الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأبنا الضرا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 فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدر الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء, أن لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى قص عليك من انباء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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا اعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صدرا وتوفنا مسلمين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 لِتَسْحَرُونَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ آيَةٌ مُفَصَّلَةٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ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 اصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الهه كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطلون ما كانوا يعملون قال أَقْرَرَ اللَّهُ أَبْغِيَكُمْ إلَهًّ وَهُوَ فَضْلٌ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإذَا جَئَنَكُمْ مِنْ آل فرعون يسومونكم سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ فتنم ميقات ربه أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه أن اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع, ولا تتبع سبيل المفسدين، ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني, قال رب أرني أنظر إلي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 117. وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهن كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذا قالت امه منهم لمتعذون قوما ان الله مهلكهم او معذبهم او معذبهم عذابا شديدا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 خادث خاسين وإذ أذن ربك لا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم, من يسومهم سوء العذاب إن ربك لا العقاب وإنه لغفور رحيم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 وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُوا بِهِمْ خُذُوا مَ آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ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 بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 مثل القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون من الله فهو المهتدي ومن الخاسرون ولقد ذرانا لجحنم كثيرا من الجن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 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُنذِرٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ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 وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ دَعَو الله رَبَّهَ مَا لِئَنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فلما صالحا جعلا له شركاء جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشرفون أيشرفون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا وسهم ينصرون وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء انريكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم اذ كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كيدون فَلَا اللهم الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعونهم إلى الهدى لا يسمعون وترىهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم مِنَ من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم بصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون وإذا لم تأتي بأية قالوا لو لجت قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصار